ذٰلِكَ فِى أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱلسَّعَةَ يَوْمَ النَّارِ بَغِيَا وَأَنَّ الضَّالَّ سَيَعْتَبُ مِنْ فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَدَاءٌ هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُ ثانِيَ عِقْبِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا حَرِيقٌ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لَمِنَ اللَّعِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلا حَرّ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ لَقَمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَالَتْ عَلا وَلِهِ والدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين تدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الظلال البعيد تدعو لمن ضره قُرِبَ مِنَّا نَفْحٌ لَّبِئَ لَّوْلَا عَلَى بِسَعِيس إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمجد بسبب إلى السماء ثم ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير